وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا, وأوتينا من كل شيء إِنَّ هذا لَهُ الفضل المبين